لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 هو قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلتوفتعلمون لا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضيف اننا الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اول المؤمنين وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ